صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه وبعد لازلنا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام ا ل أ ح ب ا ب مع كتاب الشرح الممتع في فقه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى قبل أ ن أ ب د أ عندي رسلتان ا ل ر س ا ل ة ا ل أ و ل ى ن ا ر ب الدعاء ل ل أ خ أ ب و عمر و ا ل أ خ جمال ا بن يوسف ا بن علي و نسال الله سبحانه وتعالى أ ن يفرج كربهما و أ ن يتمم شفاءهما إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه ا ل أ م ر الثاني مع ر س ا ل ة فيها أسئلة م ا ا ل أ س ئ ل ة ستكون في آ خ ر ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله تعالى لا زلنا مع كتاب مع باب الحيض وهذا الباب من أ ه م أ ب و ا ب الفقه وهو آ خ ر أ ب و ابواب الطهارة آخر أ ب كتب ا ل ط ه ا ر ة قبل أ ن ن أ ت ي إ ل ى كتاب ا ل ص ل ا ة إ ن شاء الله تعالى وتوقفنا عند المبتدئه عند قول م ص ن ف رحمه الله فإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق ما معنى قول المصنف هذا انقطع الدم ولم ت خ ت س ر انقطع دم الحيض ا ل ح ق ي ق عثمين فرق بين دم الحيض و ا ل ا س ت ح ا ض ة بفروق ع د ي د ة ل م د د ان نعلمها النساء وان نعلمها الابناء البنات م الفروق ا بين الحيض و ا ل ا ص ط ح ا ض ة من ا ر ب ع ة وجوه حتى تتعرف على الدم كان حيضا او ا ص ط ح ا ض ة لكن قبل ان اتحدث عن احكام ا ل ا ص ط ح ا ض ة اقول اذا انقطع الدم كيف يعرف ان الدم قد انقطع كيف ب ق ص ة بيضاء تدخلها ا ل م ر أ ة في مكان نزول الدم فتخرج بدون ر ا ئ ح ة وبدون دماء فبهذا تكون قد قد انقطع الدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي بها ايه اثر الدم ق ص ا ل بيضاء تتبع بها اثر الدم او ب س ا ئ ل ا ب ي ض ينزل من ا ل م ر أ ة في الغالب بعد ا ل ق ط ا ع دم الحيض غالبهن فيهن هذا الامر هو نزول س ا ئ ل الابيض عند اخر دم الحيض قد لا يتحقق ذلك فنقول القصه البيضاء ل ل م ز ي د الثاني في هذه ا ل ح ا ل ة قال اذا انقطع دم الحيض يجوز لها امران مما حرم عليها الامر الاول هو الصيام الامر الثاني هو ا ل ص ل ا ة الطلاق وهذا يبين أ ن الطلاق في حال الحيض كان محرمه اذا طلق الرجل ا م ر أ ت ه ويحائض فقد ارتكب وزرا وحراما هل الطلاق يقع أ م لا يقع خلاف بين العلماء كما معلوم الجمهور على وقوعه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق عبدالله بن عمر زوجته وهي حاط فقال يراجعها وفي ه ي حاط ق ا ل روايه ه وقال ابن عمر وحسبت علي طلقه ذ ا دليل جمهور على وقوعها هناك اراء اخرى تقول ب ع د م الوقوع انما الراجح من مجزوع الادله انها تقع معه الاس تقع ا ل ط ل ق ة إ ذ ن عند القطاع الدم يباح لها أ ن تصوم ويباح لها أ ن تطلق أ م ا ا ل ص ل ا ة والجماع والطاب بالبيت والمكر ب المسجد ومس المصحف ك لا ذلك بد له من الغش لان ب د له الله عز وجل يقول و أ س أ ل ك عن المحيض قل هو أ ذ ى ف ا ع ت ز ل ا ل ن س ا ء في المحيض ولا تقربوهن ا حتى يطهرنا وفي قراءه حتى يطهرنا حتى يطهرن اي حتى يغتسلنا قال المصنف و ا ل م ب ت د ى ولعل ق ق ا ل يقول طيب إ ذ ا كانت م ر أ ة جنبا هل يجوز جماعها بغير وسط أ م لا, أم لا؟ طبعا؟ طب هل يجوز أ م لا هل يقاس ج و ز طبعا هل ي الحيض على ا ل ج ن ا ب ة لا ي ق ي س مع الفارق ل أ ن ه من الامام القاسي ا ل ح ي د على قالوا كما, كما لو كانت ج ن ب ا تجامعها دون غسل كما هو الحال لو كانت ص ع ب ا والخطر ع د م ت جامعها دون غسل هذا ر أ ي ا ل أ ح ن ا ف نقول هذا ر أ ي الباطل إ ن م ا الصواب أ ن لابد من الغسل قبل ا ل ج م ا ع وهذا رأي ج م ه أنه و ر لابد م ن ا ل غ ق ب ع الجماع. قال و ا ل م ب ت د ئ ة تجلس أ ق ل ه ثم تغتسل وتصلي ف إ ذ انقطع ا ل أ ك ث ر ه فما دونه اغتسلت عند انقطاع ف إ ن تكرر ثلاث ا ف حيض وتقدم و ج ر فيه و إ ن عبر أ ك ث ر ه ف م س ت ح ا د ه ف إ ن كان بعض دمها أ ح م ر وبعضه أ س و د ولم يعبر أ ك ث ر ه ولم ينقص عن اقله فهو حيضا تجلسه في الشهر الثاني و ا ل أ ح م ر ا ل ص ح ا ب و إ ن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر هذه ا ل ف ق ر ة تتعلق من ا ل م ب ت د ئ ومن هي المبتدئه ف ح ي ض ل أ و ل م ر ة نسميها ف ل ث ق ل المبتدئه طيب الملهى بيرى ماذا خ ل ا ص ة ا ل م س أ ل ة أ ن المبتدئه في أ و ل حيضها فحيض ا ل م ر أ ة على كم على تسع سنين أ ق ل الحيض إيه؟ تسع إ ذ ا ب د أ الحيض تمكث أ ق ل ه ما هو أ ق ل الحيض يوم إ ي ه بس حتى لو استمر معها الحيض لانه ربما يكون استحاضه فتمكث أ ق ل حتى نميز بين الحيض وغيره أ ر ب ع حاجته احفظها حفظك الله حفظك الله وسجلها واعطها ل أ ه ل ك في البيت الفرق بين دم الحيض ودم ي ا ل ا س ت ح ا د ة وغيره ن من راح ا ل ر ق ة ا ث ن ي ن اللون الرائحه ة التجميد ن من راح اللون الرقه ا ل ر ا ئ ح ة التجميد ايه معنى الكلام ده نقوله م الله ا ل ر ق ة دم الحيض اه دم الحيض ثخين غليظ ر ق ة ودم ا ل ا س ت ح ا د ة غير متين لانه دم عرق دم دم الاستحادة دم اما الحيض ايه غليظ لانه فخين رقيق عرق سائل الدماء يبرقه اول فرق ثاني فرق اللون دم الحيض لونه اسود او يميل الى السواد او لون تراب الارض الواه اما دم ا ل ا س ت ح ا د ة لونه احمر كالدماء التي تنزف من احادينا عند الجرح يبقى اول تاني فرق إيه اللون ي ا بعد الرقه ة اللي اللون ن م ر ة ث ل ا ث ة ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ر ا ئ ح ة دم الحيض منتن ك ر ي ه رائحته ك ر ي ه ة و د و ل ا ل ص ط ح ا ب ة غير منتن لانه ايه دم ع ا د د م التاني ايه ر الفرق الرابع التجميد دم الحيض لا ت ج م د ا ل ى ظهر ودم ا ل ا س ت ح ا ض ة يتجمد لماذا لا ت ج م د دم الحيض لما ذ ا تجمدش لانه ينزل ايه متجمدا قد تجمد هناك في الرحم ينزل ه ي متجمدا قبل ذلك اما دم الاستحادة دم يتجمد بعد نزوله لمكان ا فرق ك د ه ا اخواني ر ب ع ة ت س ا ل و ا ك م ر أ ى عندي دم ما كلنا عندنا دم ولا اعرفه هل هو دم حيض ام دم كلها تستطيع ان تميزي بين الدمين بايه؟ باربعه ة اشياء ن م ر واحد ا ل ر ق ة اللون الرائحه ة ا ل ت ج م ي د الرق ة اللون ا ل ر ا ئ ح ة ا ي ه اي و ا ح د ة انظري الى ط ب ي ع ة هذا الدم تستطيع ان تتعرفي عليه من خلال هذا قال المصنف والمبتدئه تجلس يوما و ل ي ل ة وهو ايه اقل بعد يوم و ل ي ل ة تعمل ايه تغتسل ثم تصلي وتصوم ط ب الدم شغال ش غ ا ل دي اول شهر مكه سمعها الدم ع ش ر ة ايام يبقى ا خ ت ص ر ت اول يوم و ل ي ل ة خلاص وصلت كم يوم و ل ي ل ة ت س ع ن والدماء ايه مستمر و ت ص و ب ه ب انها في رمضان ثم جاء شهر بعد رمضان ايه شوال شوال غلطان بعد رمضان جه ا الدم برضو اول الشهر يوم و ل ي ل ة بعد يوم و ل ي ل ة تغتسل ثم تصلي وتصوم مكث ا محكم يوم ع ش ر ة ايام الشهر الثالث بعد شوال ها ذو ا ل ق ع د برضو يوم و ل ي ل ة يعني عادتها محا كم يوم عشرة د كم يوم ع ش ر ة الاصل في الحيض عند ا ل م ب ت د ئ ة ان يستمر الحيض كم ثلاث مرات لها ص ف ة ا ل ا ه ا ل ر ت ا ب ة لاننا لان لم, لم نستطع ي ان نحكم على هذه العاده الا, إلا بالتكرار يبقى اول ما لا تصنع في حال الحيض طالما أنها علمت بعد ث ل ا ث ة أ ش ه ر أ ن الحيض ه كم يوم ع ش ر ة هي صلت وصامت بعد يوم و ل ي ل ة في كل ا ل أ ش ه ر الثلاث قال ا ل ح ن ا ب ل ة ا ل ص ل ا ة لا تقضى هي صلت ويحاط احتياطا فلا قضاء عليها لكن عليه الايه الصيام تقضي كم يوم ت س ع ة ايام فتعالله عليك التسعه ة اللي ا ج التي افطرتهم في اول الايه اول ح ي ب لها تقضي الصيام لانها في هذه ا ل ح ا ل ة ايه افطرت بغير وجه ايه افطرت وهي ايه حائض نعم ه ا ل كلام الحنابله ا ت ك ل م عن الراجع دلوقتي م لن تغتسل اول يوم عده تروح ايه م ا ت س ل والدم شغال بعد ما انقطع تغتسل مره ة ي ث ا ن ي ة لابد من غوص الانسان مع انو غ س ل ا ي ه الاول يبقى في هذه ا ل ح ا ل ة قالوا ان المبتدئه ة ي تمكث كم شهر ثلاثة لترى ا ل ع ا د ة فربما لا يكون لم ح ي وربما لا يكون لم ا س ت ح ا ض ة وقد يقول قال تعرفه بلونه ورقته ه ل ه مبتدئه ليس عندها خ ب ر ة ليس اول ح ا ج ة تقولها اه لا تعرفه ولا ت ب ي ز ه ه ل ه مبتدئه لذلك الحنابله يرونها لكن الحقيقة ا ل ر أ ي الراجح م ان قال الشيخ ابن عثيب رحمه الله ان دم الحيض متميز بلونه ورائحته ورقته كما هو معلوم الامر الثاني هب انها في الشهر الاول عندهم بعد اقل الحيض كم يوم وليله ت خ ت س ل وتصلي وتصوم وتباشر كل شيء بعد ذلك كما لو كانت اي ليست ب ح ا ر ش ه ر ا ل ث ا ن ي جاء بعد ي و م و ل مره ت س ل ت وماكث الما هاي ض مش عشر ايام تسع ة و ش ه ر ا ل ث ا ل ث تماني بين المشكله ع ش ر ة تسع ة تماني وبعدين ا ر ج ع ب ع د ا ل ت ا م ن باتماني وبعد تالت ثمانيه يبعدها ت كم ثمانيه وقالوا هذا يعني لابد من استمرار الحيض كم م ر ة ثلاث مرات متتاليات حتى يكون قال المصنف انظر فاذا انقطع ل أ ك ث ر ه فما دونه اغتسلت عند انقطاع اكثره ك م خ لقد اردت ان اكون ا في ا ل أ س ب و ع ا ل م ا ض ي أقال ا ل ح ي ض كم ي و م ا ل ي ح ت اصبحت ا ص ب ت ا ش ر يوم إ ب ح اصبحت اصبحت اصبحت ا ت ب ح ت ا ص و ح ت اصبحت اصبحت ا ص ب ع د ا ل أ ك ث ر ي ب ق ى قولا و ا ح د ا ليس دم ح ي ا ص ب ح ا ل ح ي ض ص ب ح ت ا ص ب ح د ا ي ه أ ق ص ى ليه ت ج ح اصبحت اصبحت ا ص ت ا ش ر طيب ظل الدم ع ه سبعتاشر يوم تعمل ايه احنا هون بعد يوم و ل ي ل ة م ب ت د ئ ة تغتسل وتظل ايه تصلي وتصوم و ت ق ر أ كل حاجه الدم شغال سبعتاشر يوم الاسبوع الشهر اللي بعده برضه سبعتاشر يوم واللي بعده سبعتاشر يوم يبعد ما عادته وكم يوم دي خمستاشر خمستاشر والليمون كم عسين استحادة التانيين اكثره لان قال المصنف فان تكرر ثلاثا فحيط, إن تكرر ثلاثا فحيط. قال وتقضي ما وجب فيه. فيه يعني حتى لو صامت حتى لو صامت لابد و ص م ت ل عليه تقضي لان ث و م ه ا غير مقبول لانها صلت ويحاط فتقضي ما و ج ب ة فيه وان عبر اكثره فمستحاضه عبر اكثره عبر اكثره يعني الدم عبر اكثر فمستحاضه الاسف ا ل م س ت ح ا ض ة حديث من حديث ا ل م ر أ ة التي جاءت النبي فاطمه بنت حبيش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وشكت س ل م و له دم ا ل ا س ت ح ا ض ة فقال امكفي قدر ايام حيضك ثم اغتسلي وصلي يعني ايه فنظر في العادة عادتها في الشهر ستة ايام حيض يومين كمان العادة عادتها بعد العادة فنظر الشهر كمان الاستحاضة جهت دم ستة ستة كم يوم لسه مش م ف تكرر د ة للعادة ت الدم في ث ل ا ث أ ش ه ر ستة ستة ستة ستة ستة و إ ذ ا في شهر م ا ئ كام ثمانيه ب ا ئ ع ش ر كل ما زاد عن عادتها فهو يد ا س ت ع ر حتى لو وصفت دم الحيض ل أ ن العبره بعادتها ل أ ن رسول الله قال لها لم لها ل يقل لها يا فاطمة إلى الدم. فإن كان ف ا ط م ة انظروا إ ل ى الدم ف إ ن كان هو الحيض اترك ا ل ص ل ي ب ا قال له ا م ك ف ي قدر ايام حيضك ثم ما زاد فهو يه ا س ت ح ا ب فجعل العادتها هي الفاصل في هذا الامر والحديث معروف معلوم قال فان كان بعض د م ه دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تلبيسه في الشهر الثاني ا ل ع ب ر ة اقل يوم وليله ة ك ث ر دم اسود ابيض احمر كحلي في الفتره دي ف ل م لم يعبر ا ك ث ر ولم يقل عن الاقل ي ب ق هو حيض بغض النظر عن لونه فهذا هو ا ل ا ل ا ق ص ى والحد ا ل أ د ن ى فلما لم تعبر ولم ت ق ل فكل هذه ا ل م د ة وتكرر كم شهر يا خواني ث ل ا ث ة أ ش ه ر قال و إ ن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر يعني متميزا بلونه والراجع ان ترى النساء في عائلتها و أ ن ترى النساء من أ خ و ا ت ه ا ومن بني س ي ه ا ومن أ م ه ا و أ خ و ا ت ه ا ثم تنظر في عادتهن فهذا هو الجزء المتفق عليه في الحيض إ ل ا ما ت م ي ز الدم الكلام هنا المبتدئة الكلام هنا عن من؟ من؟ عن عن انتقل المصنف بعد ذلك الى الحديث عن امرين هامين جدا وهما ا ل م ص ط ح ا ض ة والنفساء ي أ ت ي سؤال متكرر ا ي خ محمود بن ايه م ر ا ه رمت بعد سبعين يوما حملت ث م ي ه رمت نزل من فرجها الجنين قطعه لحم هل نصلي عليه وهل, يخت... وهل نغسله وهل الدم النازل هو دم نفسه ام لا سبعون ي و م أ ر ب ع و ن ي و م ثمانون ي و م تسعون ي و م أ ر ب ع ة أ ش ه ر كل هذا سقط معروف ا ل ح ق ي ق ة عندنا معيار إ ذ ا جاوز الجنين اربعه اشهر ثم نزل فله كافه الحقوق يعني ايه يصلى عليه ويغسل ويكفن وما نزل من فرجها فوئه دم ن ف س بلا خلاف بعد اربعه اشهر اثنين لو نزل نطفه هو كم يوم نطفه أ ر ب ع و ن يوما نطفه و أ ر ب ع و ن يوما علقه و أ ر ب ع و ن يوما ن ج د ة أ ر ب ع ي ن واربعين يبقى نطفه فعلقه اقل من ثمانين بلا خلاف أ ي ض ا و إ ن كان في خلاف لكن يعني غير معتبر هذا الدم الذي ينزل من فرجها في أ ق ل من ثمانين يوما فهو ليس دم نفاس لانه دم ط ف ه او ايه او علقه ن ج ي بقى ا ل م ش ك ل ة بعد الايه بعد, بعد, بعد الثمانين لما انتقلت النطفه الى طور الايه ا ل م ض ر ة و ا ل م ض ر ة فيها تفصيل مضغه م خ ل ق ة او غير م خ ل ق متى تخلق بعده بعد الثمانين ت خ ل ق ن ط ف ة اربعون و ا ل ع ل ق ة اربعون ثم ا ل م ض غ ة طيب ا ل ت م ا ن ي ن قال العلماء بعد التسعين تخلق لا شك في ذلك ا ل م ش ك ل ة كلها من ت م ا ن ي ن الى كم الى تسعين يعني بعد التسعين تبقى ايه مخلقه فان نزلت ا ل م ض غ ة بعد التسعين مضغه النازل من فرز المرأة دم ايه من نفاس يد وانف وعين دم م فرج ورأس يد ليه هذا ابو م خ ل ق ة لانه مخلق ع ا د ة بعد كم يوم التسعين لان طور ا ل م ض غ ة ينقسم الى م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة غير م خ ل ق ة من ت م ا ن ي ن الى كم تسعين وضعت سقطا بعد ثلاث وثمانين يوما وقالت ت س أ ل ك عندي دم من سقط مكث في بطني ك م ي و م ثلاث وثمانين يوما هتقول لها ل د م ده وضعي ها يلا يا مولانا ها نقول ا ل ر أ ي ا ل ر ا ج ه ننظر في حال ما نزل ل أ ن ه ا م ض غ ة هل خلقت أ م لم تخلق لكن الراجح من أ ق و ا ل العمى أ ن ه ا لم تخلق ل أ ن ه قبل التسعين يوم التخلق ي أ ت ي بعده لكنهم قالوا ننظر إلى حال المضغة في أ ق ل من تسعين يوما هل خلقت أ م لم ف إ ن خلقت ف ي ص ل له ع ل يغسلها و... ه ي ل د م النازل ودمه ي ه ن ف ا س ص لانه ط ب ع قال ابراهيم يرضى يا س ي د ن شيخ تفين ت ن ا م و م لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن ابراهيم ان ابني مات على السجن يعني متى وهو يرضع عنده سته عشر شهر يعني نزل وشبع نزول آه آه آه ان له م ر ض ع ة في ا ل ج ن ة كما قال صلى الله عليه وسلم طيب د ه موضوع النفاس تتكلم في ا ل س ا ل ح اردت ان الفت الانتباه الى هذا الامر المهول ا ت ي وتلاتين ن ستين وثلاثين كان يبقى ما تخش في الشهر الرابع يبدا في الرابع التخلق نعم نعم لا هذا كلام, كلام خطير جدا يقول ا ق ا ل لو ا ل م ر أ ة سقطت أ س ق ط ت نفسها قبل ا ل م ئ ة وعشرين فجات بله بلا قيل ولا ضبط ولا ربط كلام خطير ل أ ن ن ط ف ة المضغه ا ل م خ ل ق ة بعد كم يوم تسعين تخلق على طول حتى لو انتقلت من طور ن ط ف ة إ ل ى طور اليه ا ل ع ل ق ة فهي حيوان حي تطور من ن ط ف ة إ ل ى علقه ف ك ل ا م ده كلام منظر فيه قال و ا ل م س ت ح ا ض ة ا ل م ع ت ا د ة ولو م م ي ز ة تجلس عادتها يعني ايه ا ل م س ت ح ا ض ة ا ل م ع ت ا د ة ايه معنى المعتاده اخواني لها عاده ث ا ب ت ة غالب النساء لهن عاده ايه طيب ما هي ع ا د ة النساء في الغالب س ت ة او سبعه كما في الحديث الحسن الا صحابي ش ي خ البالي الغالب هو كم سته أو ممكن يقل ممكن ويزيد ه ي لكن ا ل ر ا ع الغالب من النساء ايه سته ة و ي وسبع م ا ل ا ع ت ب ا ر ا ل الزياده ع ت ب ا حديث ف ط ي ر من ت خ ض ي ش لانها اصبح لها ايه عاده ة اصبح ل ا انا ق و لما ا ا ل ل ك ده يشكل ا ل عليه الامر ا هل هذا ليس لها ع ا د ة و اشكل عليه الامر اذا تميز هذه سمى المميزه انما التي لها ع ا د ة لا تعتمد على التمييز تعتمد على ا ل ع ا د ة و ا ل ع ا د ة كم شهر اثنين ثلاثه اصبح ايه عادة لا م ش ك ل ة في التمييز في ه ذ ا الحال التمييز نلجا إ ل ي ه متى إ ن لم يكن لها عاده ة يعني الكلام قلت الفرق بين ا ل ح ي د و ا ل ا س ت ح ا د ة في ح ا ل ة إ ي ه إ ن لم يكن لها ع ا د ة و ا ل م س ت ح ا د ة المعتاده ة المستحادة المعتادة ابن ل عسيمين شيخ ودمه ا ل ا ص ط ح ا ب ة و د م النفاس هذا احكام الدماء ولو مميزه, ولو مميزة حتى لو ميزت الدم تجلس اليه عادتها في الاصل تجلس اليه العاده ام كفي قدر العاده ة الاصل ذ ا قال وان نسيتها عم... عملت بالتمييز الصالح ف إ ن لم يكن تمييز فغالب ا ل ح ي هذا إحنا ب ق ى إيه ج ي ا الى ت ت م م ي ي ز التمييز ج ل ل بين ا ل د ل ا ل إ ن لم يكن لها ع ا د ة أ و نسيت ا ل ع ا د ة أ م ا إ ن كانت لها ع ا د ة فالاصل هو اليه ا ل ع ا د ة لحديث ف ا ط م ة رضي الله عنها ف إ ذ ا لم يكن تميز ي ف غالب الحلطي يعني لا تستطيع التمييز فليس لها عاد ي ب ق ى ع ن د ن ا ك مراتي ي أ خالي و من نساء ها ث ل ا ث ة نمره واحد لها عاد اثنين مميزه ة ليس لها عاد ولا م م ي ز ة واضح كلام لها ع ا د ة تمكس ايام الايه ولا ع ب ر بلون الدم ولا صفات تمكس قدر الايه العاده مميزه تميز الدم اه ليس لها عاده لو لم تميز وليس لها ع ا د ة تنظر في من قال المصنف كالعالم فغالب الحيض كالعالم بموضعه ا ل ناسي لعدده وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا ع ا ل ة لها ولا تمييز ومن زالت عالتها او تقدمت او ت أ خ ر ت فما تكرر ثلاثا كالمبتدئه فحيض وما نقص عن ا ل ع ا د ة فطهرا وما عاد فيها جلسته يتحدث ا ل آ ن عن الحيض المتردد المحتار ت ر د د ا ل م الذي ليس له ايه عاد رتابا شهري مره ث ل ا ث ة مره ا ر ب ع ة مره إ ي خمسه ة إ ي نعود إ ل ى التكرار ما تكرر ثلاثا فهو العيط و إ ل ا إيه ان ا س ت ط ع ت أ ن تميز ف م ا م ا ميزت و إ ن لم تستطع فتنظر إ ل ى غالب الحيض إ ل ى بني جنسها قال المصنف و ا ل ص ف ر ة و ا ل ق د ر ة في ز م ن العاده ة حيض د سؤال حيض وصفرة بعد الحقيقة الرأي الراجح أن الصفرة الحقيقة بعد الحيض والقدرة أن بعد الحيض حيض بعد الحيض ايه وقبل الحيض ليست بحيض ا ل ص ف ر ة و ا ل ك ث ر ة حديث ام ع ط ي في ا ل ن ق ا م كنا نعد ا ل ص ف ر ة و ا ل ك ث ر ة في زمن الحيض حيض بس فين في زمن الحيض فين يبقى لابد ان تحيض حتى تحسب ا ل ص ف ر ة و ا ل ك ث ر ة من ا ا ي ه من الحيض اما ان كانت ا ل ص ف ر ة و ا ل ق د ر ة ليست في زمن الحيض او قبل الحيض فليست هي بحيض والحديث بقية في هذا الباب الصعب بقية ننتهي منه ونطرح الكريم اسئلة كتاب اوجه لي قبل ل ا ما ح ض ر ة ما حكم عمل ا ل م ر أ ة إ ن كان ليس فيه اختلاط مثل بيع ملاحف وجدالات في محل والدها وكان ذلك العمل بدون ض ر و ر ة أ و حاجه تستطيع أ ن تجلس في المنزل لينفق عليه الوالد حيث ا ل أ م ر في قول وقرنا في بيت و كنا اليس هو ا ل و ج و ب شوفوا مولاني ا ل أ ص ل في ا ل م ر أ ة أ ن تكون في البيت ب ا ل أ ص ل ولا تخرج من ميتها إ إلا ل ا ل ض ر و ر ة او لعجب ف إ ن خرجت من البيت فيا كالعصفور تخرج ويعود إ إلى ن اليه العش به ب س ر ع ة أ م ا أ ن تخرج وتخالط الرجال بول السؤال حتى ي و ع د في محل ا تبيع ازدانات وملاحف ولما اخش اشتري ازدان حتقول لا ابيع الا للنساء فقط او منحفة الازدان ا لزوجته صح ا خ ت ل ا ط يتحقق ام لا يتحقق مش مش ليس هناك ما يمنع الاختلاط خ ت ل ط ل م ا ليس هناك ض ر و ر ة ت ق و ل ابوها ي ل ف ق عليها بسعه تخرج له لم ا تخرج خروج ا ل م ر أ ة من بيتها ف ت ن ة الا ل ض ر و ر ة ما هي الضروره ة نعم نعم يعني تجديد ه ا ت ك ل م ه اه ي خ ي س ت غ ف ر كلمه ضحكه على اللعيش ا ل م ر أ ة ا م ر أ ة ا ذ ا قريه من بيتها استشرفها شيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء التعبير وقرن فيه بيوتكن ا ل بيوت م ص ا ح ب ة قال العلماء البته ي الرجل بيت بيتي انا لكنه نسب ل ل م ر أ ة ل أ ن ه ا تناسقه تصاحبه فالاصل فيها الا تخرج إ ل ا ل ض ر و ر ة ما هي ا ل ض ر و ر ة مثال ذلك لابد أ ن تخرج ل أ ن ه ليس لها من يشتريها ا ل ط ع ا م و... تشتريه لا باس طالما ليس لها من يقوم على الشراء طيب ليس لها عائل ينفق عليه تخرج ا ل ع م ل لكن اي عمل عمل ليس فيه اختلاط عمل نسائي بالضبط شرعي تخرج في هذه ا ل ح ا ل ة قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابو ن ه شيخ ا ل كبير يعني لو لم ك ل ا ل أ ب كبير لما خرجنا فلا يمكن الاب ان يسمح بخروجنا الا انه لا يستطيع الخروج وما ضاعت هذه ا ل ا م ة والله العظيم ما ضاعت الا يوم ان خرجت ا ل م ر أ ة واختلطت معه ح ت ق و ل الكلام دا ر ج ع ي تحجر حجره على ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة لها ر س ا ل ة س ا م ي ة في بيتها أ س م ى من مدير العاب تربي ا ل أ ب ن ا ء تحفظ الزوج تقوم على م ه ن ة البيت له وظائف ع د ي د ة جدا اول فين ثقافه ا ل م ر أ ة والكمبيوتر و ا ل ل غ ة و الرقي ومجلس القومي ت ت ع ل م في البيت ما شاء الله كل شيء تتعلمه بدون اختلاط الاختلاط يا اخواني نعم ها أ ن ا أ ر ى يقول السائل الكريم ا ل ن ق ط ة دي ن ق ط ة خلاف و أ ن ا أ ع ر ف ه ا المدارس والجامعات ض ر و ر ة نعم ضروره, هي ضرورة هي. لماذا أ ق و ل ض ر و ر ة ل أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا خرجت إ ل ى المدارس والجامعات بذيها ا ل إ س ل ا م ي وبدون أ ن تحدث الرجال ا ل ط ب ي ب المسلمه امراض النساء لمن تذهب زوجتك أ ن ت أ ي ه ا السائل في حال مرضها عافها الله عاف الله زوجتك لمن تذهب غير ت ي ب ح ض ا ن ة ابنتك تريد أ ن تحفظ ا ل ق ر آ ن وقد بلغت المحيط من يحفظها ا ل ق ر آ ن مدرسه أ م مدرس لا نحن ا نقول ا ل م ر أ ة يجب ان توجه الى الاعمال التي لها علاقه نسائيه تفيد المجتمع من حيله ا ل ن س ا ء ه نحن لا ن ر ي ن محاسب ة م ر ا شاء ا ل ل ه انما س ب ي ن نوجه ا ل م ر أ ة الى عمل تستطيع فيه ان تخدم المراه بدون ح ا ج ة الى من لكني لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و ل تقوى في البيت دون تعليم ما أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و ل هذا ل أ ن هذا معناه تفريغ المجتمع من خ د م ة النساء لبعضهن في أ ع م ا ل لابد أ ن ي ق و م عليهم ط ب ي ب ه نساء اسنان عفى الله نساءنا عاش تخلق درسه ح ض ر ت علميه افتح فمك يا م د ا ف ع النقاط عيون شد فوق امراض جلديه كل التخصصات سبحان الله فضلا عن التعليم فضلا عن التمريض فضلا عن الاعمال الاخرى كل الاعمال فيها ع ل ا ق ة فلابد لا نستطيع ان نغلق ولا نستطيع ان نفتح على طيب. لا. لا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تخرج الى ب ي ت إ ل ا ب إ ذ ن زوجها ف إ ذ ا خرجت ب إ ذ ن الزوج تخرج بقدر ما سمح لها بالخروج أ م ا أ ن ت أ ت ي إ ل ى العزيز بالله لتحضر الدرس بعد العشاء ا ل س ا ع ة س ب ع ة و ن ص ف ساعدي من س ب ع ة و ن ص ر و ن ص كم س ا ع ة كنت في حج كنت في الدرس والشيخ عادلت عشر و ن ص خلصت ا ل س ا ع ة ت س ع ة خلت في كم س ا ع ة ث ل ا ث ة كده يجي جنب الدرس يمينا ويسارا لا ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ع ص و ر نعم أ ن ا ع اعرف ر ف أنا ا حق م ه ذ ا الله مستعان طيب هل ا ل و ل ا ة كل العاقد قبل ي... أ ن ياتي أ ل ا ل يا ب ر ض واحد ك ت يأتي و ا عقد على أ خ ت فاضله و م ر أ ة حقوق ا ل م ر أ ة حق العاقد ا م ا ذ ا هل له أ ن يمنعها من خروج هل عليه أ ن ينفق عليها طالما أ ن ا ل م ر أ ة في بيت أ ب ي ه ا فولاتها لمن في ا ل ن ف ق ة و في غير ذلك لابد م تنتقل بيتك إلى أ ن تعلم هذا أ ن ت عاقد ولم تبني ما حكم ن ب س البنطلون للرجال في ا ل ص ل ا ة أ و في غيرها وهل ورد ما يحرم ذلك إ ذ ا لم تكن ض ر و ر ة سواء ا ل ع م ل كما قلنا وسنقول ونكرر يا اخواني بارك الله فيكم لبس البنطلون من العادات وليس من العبادات بنطلون واسع غير مسبل فضفاض لا يصف ا ل ع و ر ة عليهما يغطي ا ل ع و ر ة فلا ب أ س أ ب د ا ي اما خاني بقول كده أ البنطلون الذي يصف ا ل ع و ر ة ولا يلبس عليهما ي د ا ر ا ل ع و ر ة فهذا لا يجوز أ ن يلبس أ ن ا أ ض ع الضوابط اول حاجة واسع ت ا ن ي حاجة لا يصف العوره ث ا ت حاجة غير مسبل ربع حاجة عليهما لدار ا ل ع و ر بس لا من قال لك ان ا ل م ن ط ر و ن تشبه فقد ا خ ط أ اسمع كلام سيدنا الشيخ ايه معنى التشبه هذه ن ق ط ة م ه م ة ان هذا اللباس يخص اغير المسلمين فقط سيدنا الشيخ البلاد ا ل م س ل م ة ا ل آ ن تلبس المطرون لا هل لبس المطر في الشارع يدل على أ ن ه غير مسلم فاصبح على هيك الصلاة م ي أعطيت المنافس له、ونبسها. فاللبس من العادات وليس من تنبه اليه الا فيما حرمه الله و إ ل ا فيما يخص اهل الشرك يختصون به دون غيره يعني واحد يلبس دي إيه ا س م هي م بريطه تاعه ا ل خ و ا ج ة دي ا س م ه ك ا ل ب ر ي ط ة الكبيره ة دي ا دي ت خ ص من معروف او غربه تشوف كده عطا طويل دون ر س خ ا ص بهم اما من قال من الذي قال ان البنطل الان بالباكستان جميعا بنطي فالذي الان ليس قاصرا على اهل الكفر نعم نعم يا شيخنا ه ا ي و يا مولانا هو ا ل ا خ ب س ب ت ك ل لانه في البراح وفي الوسع كده شيخ في الوسعه لو موظف في م ص ل ح ة ع ا م ة وقال له م د ي ر العام لا تدخل م ص ل ح ة إ ل ا بل ا بنطلون قميص حتعمل ه ا ي ل ا ألا أ ن مولاي ا ل ه ل ع انا ل طلاقا ت ه ط ل بائنا قد يكون في وجه أ ح ي ا ن ا انما هي أ ح س ن القميص ظاهر المرح باعدام إ ن شاء الله إ ن م ا ل ل ض ر و ر ة نعم سائق س ي ا ر ة مثلا مثلا أ م و ر عداء يا اخي ا ل فاضل خذها وهذا الكلام ل ل ع ل م ا مشيئه لباسه من العادات وليس من إ ي ه طالما يطابق الشر بس خ لا ي و ع د شيء ص ا د ا في زمن الحيض حي نعم لا يوجد شيء ي ح ق الصادق نعم تحمل على الثلاثه ة بس فقط لما زاد ا ل س ح ا ب ة يبقى الثلاثه من الاصل اول ث ل ا ث ة تبتين أ و أ و ل ث ل ا ث ة تبتين اول بين السحابه هذا يجوز ا ل م ر أ ة على سبيل المكسي لا هذا ر أ ي ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة ه ق و ل الشيخ لا آ ن ل ر أ ي ا ل ت الا ل م ا ل أنا ل ب على ة ع تحريم أ ن تمكس في المسجد والمرور فقط أ م ا المكس والاستقرار فلا يجوز قال ابن حير في فتح الباري ودليل ذلك عند ا ل ش ا ف ع ي ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وقرب ر أ س ه ل ع ا ئ ش ة في حجرتها ما منعها من دخول المسجد الا الحيطه مشطها ا طيب حاضر ا له ج ر فالطريق ا ن ت ب شهوة وعندما انتهى من صلاة رجع البيت وجد أنه قد انزل、مزية. ف ا ر ت ب ط ا ل ص ل ا ة نعم ط ب ط ل لان المسجد نجس, نجس لابد ان ي ز ي ل ه من ملابسه ي ع ي د ه ا نعم يعيدها ما حكما تكلم في أثناء الجمعة بأن هذا الكلام صدر من الإخوة القائمين من المسجد من مكبرات اثناء هذا الاخوة اجل اصلاح الصوت في عن صدر وجزاكم الله خ ي ر من قال ل أ خ ي ه يوم الجمعه و ا ل إ م ا م يخطب أ ن ص ت فقد لغى ومن لغى فلا جمعه ة ل له جمعة لا على نقصان أجرها. الصلاة إيه؟ تجزئ. هذا يتعلق الصلاة بالكمال أما للضرورة الضرورة نقصان تقدر بقدرها أو بقدرها أجرها هذا أما أو تجزئ الاحاديث التي وردت في فضل علم المراس صحيحه صحيح. نعم ص ح ي ح أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما ع و صحيح ا ل إ م ا م في كل فجر يقنط الراجع ان يقنط في الفروض الخمس في حال النوازل ف إ ن قنط في الفجر ف ق ن ط معه كما قال الشيخ الإسلام في هذه الحاله يشترط عدم وجود ا ل ا م ا ل ا ذ ا أ ن ا م ن ت ق ب ة وسوف تجرى ي ت ج ر لي ع م ل ي ة في أ ذ ن ي شفت عزم دكتورة عزمة أ ذ ن ه اختي أ منتقمه ع ا ت ه معايا في دنها قبلها منين كلاهما منين الافن ذا مشكله الحقيقه حاصدهم الواقع لا شك في ذلك والتي سوف تجري ل ع م ل ي ة طبيبه ولكن و ل د ت ي لا توافق ان تجريها طبيبه الا عند ط ب ي ب فماذا افعل لا ا ع م ل ي ة عند ط ب ي ب ة الا اذا كانت ا ل ط ب ي ب ة لا تجيد في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة ما حكم من يعمل في ش ر ك ة امين خ ز ن ة وتعامل مع البنك حيث يقوم باغلى الشركات من ا ل ش ر ك ة لا ب أ س بذلك ابدا هذا تعامل بدون لباء يقول شيخ ا ل إ س ل ا م إ ن أ و ل من قسم الدين إ ل ى أ ص و ل ه وفروع هم المتكلمون و تقسيم بدعي وان كان ا ل ق س م فعلا فعلت عد ا ل ص ل ا ة من الفروع, يذاكم الله وقال لا تقسم الدين الى اصول الفروع فعلا المحجفات في كاف نعم الدين ادخلوا السم هذا من دين الصحيح عن القسم إ ل ى حكم عملي وخبر عملي طبعا هذا ا ل تقسيم ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م صحيح صحيح لماذا تحدث العلماء قاع عن جنود م ي ت و ظ م ه وقرنها وضفرها وصوفها ا باب ا في آ ن وينباب النجاسات ي ة نقولنا قبل لماذا ل ل ا ا كده تحدث م ع عن أ ح ك ا م ا ل م ي ت ة في باب الانيه ة ل ي أ ن سبب ذلك أ ن هناك ع ل ا ق ة و ث ي ق ة بين ا ل آ ن ي ة وبين ا ل م ي ت ة ل أ ن الحيوان يطبخ في في الانيه آ ن من ي ة ه ذ الباب فقد أدخل بعض العلماء باب ا أدخل ل بعض فقد آ ة ضمن باب الميتة لماذا عاصمين عندما يقول من مرق لحم يعني ابن باب ب الشيخ يقول إ لا من مرق لحم إ ب ل شرب يعني انه غير واجب ولا ظهر طعم اللحم لا ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر ا ج ع من أ ق و ا ل الحنابله انه ي ت و ض ع من لحوم ا ل إ ب ل ومن كل شيء يتعلق ب ا ل إ ب ل أ م ا قوله اصحابنا يعني أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م ي أ ح م د وعندك ا ل مذكره توضعت في أ و ل اللقاء ما حكم وطئ ا ل ز و ج ة في وقت النفاس حتى يوم الاسبوع القادم بس في سؤال فكروا في الاسبوع ا ل ق ا ي اذكر سؤاله الفرق بين الحيض والنفاس اذكر الفرق بين الحيض والايه و ا ل ا ج ا ب ة عن هذا السؤال فروق الخمس اه في بين الحيض والنفاس ب ي الدم والدم احكام فضلا عن الدم هناك احكام م ت ع ل ق ة ب ا ل ع د ة متعلقة بالطلاق متعلقة باشياء كثيره ة اذكر الفرق والمدة اشياء جاءك السؤال ب ذ ه اذكر ل ط ر ي ق ة الفرق و بين الحيض والنفاس والحديث بقية ان بقية وتعالى القادم ل أ ن هناك ارتباط جزاكم الله خ ي ر